ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي